من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فما ذلنا في شرح ثلاثيات الإمام البخاري رحمه الله عز وجل في صحيحه وقد توقفنا عند الحديث الحادي عشر وفي هذه الليلة المباركة ان شاء الله عز وجل سنبدأ في الحديث الثاني عشر وهو قول الإمام البخاري في صحيحه قال حدثنا المكي بن إغراهيم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 أسمعت ما بين لابتيها يا صبحاه يا صبحاه ثم دفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها فجعلت أرميهم وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا فأقبلت بها أسوقها فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم فبعث في إسرهم فقال يا ابن الأكوع ملت فأسجح إن القوم يقرون في قومهم هذا الحديث كما في سنده ثلاثي فبين الإمام البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم المكي الإبراهيم ويزيد وسلم إذن ثلاثي مع اتصار السند وقد أخرج الإمام البخاري هذا الحديث تحت باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صبحاح, يا صبحاح حتى يسمع الناس وقد أخرجه الإمام البخاري كذلك نازلا عن هنا بدرجة أي أخرجه رباعيا وذلك تحت باب غزوة ذي قرد وهي الغزوة التي أغاروا على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم قال البخاري حدثنا قتيبة راو الأول ابن سعيد قتيبة ابن سعيد راو الأول قال حدثنا حاكم راو الثاني عن يزيد ثالث قال سلمة السلامة ابن الأقوى إذن هذا رباعي الحديث الثاني رباعي وهو بنفس المعنى الأول الأول إذن اعلى بدرجة فلذلك عد من الثلاثيات فإن بين الإمام البخاري ويزيد في الحديث الأول فقط المكي بن إبراهيم بينما في الرواية الأخرى بين الإمام البخاري ويزيد كتيبة وكذلك كتيبة يروي عن حاتم وحاتم عن يزيد إذن راويان بين الإمام البخاري ومسلم عن يزيد فلذلك عدة من الرباعيات هذه الغزوة تسمى بغزوة الغابة كما عند ابن سعد وغيره وكذلك تسمى غزوة ذي قرد وقد كانت في الأول في الربيع الأول من سنة ست كما عند بعض أهل السيار سأتي الآن إلى بعض المفردات في هذا الحديث مع الشرح لهذا الحديث بعون الله عز وجل في الحديث قال خرجت من المدينة في الحديث في قوله خرجت من المدينة القائل هو سلم بن أطوى رضي الله تعالى عنه والمدينة هي المدينة النبوية وهي المدينة النبوية وقد هنا أذكر فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم المدينة فقد كانت تسمى بيثرب فسماها النبي صلى الله عليه وسلم طابح إذن من أسماء المدينة قديما يثرب وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم إلى طابح وكذلك يطلق عليها المدينة, المدينة. في رواية في الصحيحين قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه طابة وفي صحيح مسلم عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سمى المدينة طابة في معجم المناهي اللغضية للشيخ بكر أوزيد رحمه الله عز وجل إمام العلامة قالوا ويكره تسميتها يسرب أي يكره تسمية المدينة بيسرب قال كراه كراهية شديدة وإنما حتى الله تسميتها بيسرب عن المنافقين فقال وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يسرب الآية وفي السنن النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يسرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خلف الحديث وقال كذلك في جزء زيارة النساء للقبور حول لفظ المدينة المنورة بعض الناس يطلق عليها اسم المدينة المنورة والأولى أن تسمى المدينة النبوية قال في جزء زيارة النساء للقبور هذا التعبير المنتشر عند الإخباريين والمؤرخين أصحاب المغازي والسير أي النبي المدينة النبوية وجراح السنة والأثر وأما وصفها بالمنورة فلا أعلمه إلا في كتب المتأخرين وتاريخ الإمام ثم ذكر أن يعني بعض المحاققين سمى تاريخ المدينة المنورة وذلك من باب تصرف الناشر ثم قال وإلا فإن هذا العنوان لم يكن من ذكره ولم يسميه به مؤلفه كما حصل بالتتبع وهذه المدينة هي بحق المدينة النبوية المنورة بعض الشيوخنا يقول الأولى أن تسمى بالمدينة النبوية كما قال الشيخ بكر أوزيد قال عند المؤرخين والإخباريين واصحاب المغازي والسير يطلقون عليها بالمدينة النبوية وأما وصفها بالمنورة ففي كتب المتأخرين انتهى كلام الشيخ بكر أبو زيد وأقول كثير من طلبة العلم يغفلون عن كتب هذا الإمام العلامة بكر أبو زيد فإنه يعني من عجيب العلماء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 ولكن كما قلت الأولى أن تسمى المدينة النبوية والله تعالى أعلى وعلم في الحديث قال خرجت من المدينة نحو الغابة حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه هو من الصحابة الكبار واسمه عبد الرحمن بن عوف ابن عبد الحارث القرشي يكنا بأبي محمد كان اسمه في الجاهلية عبد عمر وقيل عبد الكعبة تسمى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن وقد ولد بعد الفيل بعشر سنين كما ذكر بعض العلماء هذا الرجل الصحابي العظيم رضي الله تعالى عنه كان أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر صديق رضي الله تعالى عنهم وقد شهد بدرا وأحدا والمشاهد كل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم وعد الرحمن بن عوف هو, من أحد هو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة النبي صلى الله عليه وسلم الذين بشرهم بالجنة العشرة المبشرون بالجنة رضي الله تعالى عنهم وهو كذلك أحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر بن الخطاب الخلافة فيهم بعد أن طعم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي توفي وهو عنهم راض ومن مناقب هذا الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم تأخر في بعض أسفاره فصلى وكانت قد أقيمة الصلاة فصلى خلف عبد الرحمن بنعوه رضي الله تعالى عنه وقد جرح في يوم أحد 21 جراحة وجرح في رجله فكان يعرج منها وسقطت ثنيتاه فكان أهتم هو انكسار الثناية من أصلها رضي الله تعالى عنه وقد كان عبد الرحمن كثيرا انثاق في سبيل الله تعالى وفي الاعتاق فقد اعتقى في يوم واحد 30 عبدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم مادحا لهذا الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف أمين في السماء أمين في الأرض عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها وبين سعد بن الربيع الأنصاري فقال له سعد أخي انظروا الأخوة والصدق في الأخوة في الله عز وجل فقال سعد اخي انا أكثر أهل المدينة مالا فانظر شطر مالي فاخذه يعني يتبرع له بنصف ماله وتحت امرأتان فانظر ايتهما اعجب اليك حتى اطلقها لك فقال عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في اهلك ومالك ثم قال دلوني على السوق فدلوه على السوق فاشترى وباعة ربح بشيء من اقط وسم ثم لبس ما شاء الله ان يلبث فجاء عليه درع من زعفرا هذا الصحابي كان مبارك وسأتي أنفر على ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستعجبا من أمره فقال يا رسول الله تزوجت امرأة فقال فما أصدقتها قال وزن نواة من ذهب قال أولم ولو بشاه الحديث المشروع أولم ولو بشاه قال عبد الرحمن فلقد رأيتني ولو رفعت حجرا رجوت أن أصيب تحته ذهبا أو فضة كان هذا الرجل سبحان الله كثير البركة وكان من أعظم صحابتي تجارة وربحة وكان الله عز وجل يبارك في ماله وفي تجارته تصدق برحمة بن العنف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشطر ماله نصف ماله وتصدق بأربعة ألاف ثم تصدق بأربعين ألفا ثم تصدق بأربعين ألفا من الدنانير ثم حمل على خمسمائة فرس في سبيل الله ثم حمل على خمسمائة راحلة في سبيل الله وكان عامة ماله سبحان الله من التجارة ومن غريب أمره أنه خلف مالا عظيما من, من ذلك لما توفي قطع الذهب بالفؤوس قطع الذهب بالفروس وترك ألف بعير ومئة فرس وثلاثة آلاف شا ترعى بالبقيع وغير ذلك من أمواله وأهل العلم لما يتكون عبد الرحمن معه في على جواز أن يكون الرجل غنيا وأن الغنى لا ينافي الزهد فعبد الرحمن وغيره من الصحابة عثمان وغيره كانوا أغنياء ولكن كان المال في أيديهم ولم يكن في قلوبهم ولذلك كانوا من أزهد الناس عودة للحديث قال حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعد الرحمن بن عوف في هذا الحديث أبهما اسم هذا الغلام وبعض قال بأنه رباح ولا دليل صريح على ذلك وأما قوله بثنية الغابة الغابة بالغين المعجمة يعني أحيانا بعض العلماء لما يكون بعض المقطوطات أو قديما لم يكن هناك التنقيد فلذلك يلجأون إلى التوضيح فيقولون بثنية الغابة بالغين المعجمة يعني ليست العين المهملة وبعد الألف باء موحدة بمعنى موحدة بمعنى أنها ليست التاء ولا الثاء وهذا المنطقة قريبا من المدينة في طريق الشام وفي الاصل الثنية في الجبل كالعقبة باختصار هو سم مكان قريب من المدينة فسلم رضي الله تعالى عنه لقي هذا الغلام لعبد الرحمن بن عوه فقال له ويحك كان أثار تدل على أن هذا الغلام كان إما خائفا أو حزينة أو غير ذلك فقال له ويحك وويح كلمة يعني رحمة وكذلك سأتي بمعنى كلمة عذاب وقيل همان بنفس المعنى وقيل بأنها كلمة ترحم أو توجع تقال لمن وقع, وقع في هلكة وقد يقال بمعنى المدح والتعجب في الحديث ويحك ما فقال أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم اللقاح الإبل ذوات الدر يعني أخذت إبل, إبل النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عشرين لقحة يعني كانت عددها من الإبل كانت من عشرين يعني بعض العلماء كانت يقولوا عددها عشرين كما في بعض الأحاديث فسأل السلامة رضي الله تعالى عنها عنه قال من أخذها قلت من أخذها قال غطفان وفزارة بفتح الفاء وغطفان وفزارة هما قبيلتان من العرب قال ابن سعد كانت لقاح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرين لقحة ترعى بالغابة وكان أبو ذر فيها وكان رأس القوم الذين أغاروا رجل يسمى عيينة بن حصن الفزاري وكان في خيل من غطفان لذلك قال غطفان وفزار قال سلمة كما في الحديث فصرخت ثلاث صرحات أسمعت ما بين لابتيها فصرخت ثلاث صرحات يعني رفعت صوتي مستغيثا وصوت المستغيث إذا صرخ بقومه للإغاثة بمعنى نادى بأعلى صوته معنى فأسمعت ما بين لابتيها هكذا تنتقل ما بين لابتيها اللابة هي الحرة أي ما بين طرفيها والمراد بين جبلين عند المدينة فقال يا صبحاه, يا صبحاه هذه الكلمة تقال عند استنفار من كان غافلا من عدوه بأنه قد أغير عليكم في الصباح وقد كانت العرب من عادتهم أنهم يغيرون في وقت الصباح والهاء في يا صباحا سمها السكت إذن هو صرخ بأعلى صوته يا صباحا يا صباحا قال الإمام القرطبي معناه هنا الاعلام بهذا الأمر المهم الذي دهمهم في الصباح فيقول فأسمعت ما بين لابتي المدينة أي ما بين طرفيها وفي هذا إشعار بأن سلم رضي الله تعالى عنه كان واسع الصوت جدا وبعض العلماء قال يحتمل أن يكون ذلك من خوارق العادة إذن إما أن تكون هذه من خوارق العادة كالكرامة وإما أن يكون في اشعار بأنه كان واسع الصوت رضي الله تعالى عنه في رواية فعلوت أكما فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثة يعني خرج إلى منطقة مرتفعة فنادى في اعلى صوته ثلاثة وفي رواية خرجت قبل أن يؤذن بالأولى يعني قبل صلاة الفجر ويدل على هذه رواية الإمام المسلم أنه تبعهم من الغلس إلى الغروب من الغلس إلى الغروب في الحديث أنا أرجو الأخوة أن يتابعوا هذا الحديث عندهم حتى يعني يكونوا يعني يتابعوني كلمة كلمة وذلك أدعى لفهم المراد قوله رضي الله تعالى عنه فاندفعت إليهم أي أسرعت إليهم وكان رضي الله عنه إذ ذاك ناشيا مكان راكبا فرسا أو بعيرا وكانوا أربعين وهذا أخواني وأخواتي يدل على شجاعة سلم رضي الله تعالى عنه كان لوحده وكان القوم من غطفان وفزارة كانوا أربعين رجلا بل أربعين فارسا يقول أرميهم أي بالنبال وكان يقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضا والأكوع هو لقب واسمه سنان بن عبد الله كما مر في ترجمة سلام رضي الله تعالى عليه وفي قوله واليوم يوم الرضع فيه أقوال كثيرة للعلماء قيل معناه أن من, أن من أرضعت الحرب من صغره فهو الظاهر وقيل معناه اليوم يعرف من رضع, كريم من رضع كريمة ومن رضع لئيمة وقيل معناه هذا يوم الهلاك اللئام يوم هلاك اللئام وذلك من قولهم لئيم راضع ويقال أصل هذا المثل أن رجلا كان شديد البخل فكان إذا أراد حلب ناقته ارتبع من سديها لألا يسمع جيرانه حلبها هذا الرجل كان بخيل فإذا أراد أن يحلب الناقة عنده لم يحلبها في إناء, إن إناء إذا سقط عليه الحليب قد يسمع صوت هذا الحليب فماذا كان يفعل كان يضع فمه مباشرة على ثدي الناقة فيرتضع منها وقيلت لألا يتبدد اللبن في الإناء فقالوا في المثل الأم الراضع وقالوا قريباً بذلك أنه كان رجل إذا جاءه أضياف حتى لا يسمعهم حلب الناقة كان يضع نتديها وهذا يدل على لؤمه وعلى مخله والله أعلم في الحديث فصرحت ثلاث صرحات أسمعت ما بين لابتيها يا صبحاه يا صبحاه ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها فجعلت أبنهم أقول أنا بمن أكوع واليوم يوم رضع فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا قوله فاستنقذتها أي استخلصتها وأخذتها منهم أخذها منهم بالقوة وهذا من فرط الشجاعة رضي الله تعالى عنه لأنه كان وحده راجلا معنى راجلا يعني ليس براكب وهم أربعون كلهم فرسان وقال قرطبيب ولم يسمع بمن فعل مثل فعله في تلك الغزاء وفي قوله فأقبلت أرميهم بالنبل وأرتجز في بعض الروايات وفيه انظر بعض الروايات تدل على ماذا كان يفعل قال فألحق رجلا منهم فأسكه بسهم في رجله فخلص السهم إلى كعبه فما زلت أرميهم وأعقيرهم فإذا رجع إلي فارس منهم أتيت شجرة فجلست في أصلها يعني اتبأ خلف شجرة ثم رميته فعقرت به فإذا تضايق الخيل فدخلوا في مضايقة علوت الجبل فرميتهم بالحجارة وفي رواية عند ابن إسحاق وكان سلم مثل الأسد رضي الله تعالى عنهم فإذا يقول فإذا حملت عليه الخيل فر ثم عارضهم فنضحها عنه بالنبي بمعنى أنه كان يرميهم لوحده بالحجارة وبالنبال قال واتبعتهم على رجلي حتى ما أرى أحدا فعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيهما يقال له ذي قرد فشربوا منهم وهم عطاش ولكن ثمما لم يجعلهم يشربوا ويرتبوا قال فجالدهم عنه حتى قردهم وتركوا فرسين على ثنية ثم النبي صلى الله عليه وسلم لحق به وتوضيح هذه الغزاء باختصار وان كانت يعني ذكرت في السيرة السير بتقصيل ولكن باختصار ان عيين ابن حصن الفزاري لما اغار على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم في خيل من غطفان وكانوا اربعين فارسا جاء الصريخ فنودي يا خيل الله الكبير وكان اول ما دودي بها رتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فوقف فكان اول من أقبل إليه المقدار ابن عمر وعليه الدر وكان شاهرا سيفة فعقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء في رمح وقال وقال لمزح تنحقك أو تلحقك الخيول وأنا على إثبتك واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم وخلف سعد بن عبادة في ثلاثمائة من قومه يحرسون المدينة قال المقداد فأدركت أخريات العدو وقد قتل أبو قتادة مسعدة وقتل عكاشة أبان بن عمر وقتل المقداد حبيب بن عيينة وفرقد بن مالك بن حذيفة وأدرك سلم بن أكوى رضي الله تعالى عنه القوم وهو, وهو على رجليزي فجعل يرميهم بالنبل ويقول خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع حتى انتهى بهم إلى ذي قرد لذلك تسمى لغزوة ذي قرد قال سلم فلحق فلحقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس عشاء أي النبي صلى الله عليه وسلم لحقهم والناس عشاء وهذا معنى قوله فليقيني فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش وهو جمع عطشان قوله سلامة رضي الله عنه بعد أن استنقذها منهم فابعث في إثرهم أي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابعث في إثرهم وفي رواية فلو بعثتني في مئة رجل استنقذت ما بأيديهم من الصرح وأخذت بأعناق القوم إما قتلا أو أسرا في قوله قبل أن يشربوا سقيهم هكذا تقرأ سقيهم بكس السين وهو المأكمة في الرواية وعلى ذلك يدل قوله إن القوم عطاش وفي ذلك حض للنبي صلى الله عليه وسلم على اتباعهم وإهلاكهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم ملكت لو تتابعون في كما عندكم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقال للنبي صلى الله عليه وسلم فبعث في إثرهم فقال يا ابن الأكوع ملكت فأسجح إن القوم يقرون في قومهم ملكت أي من الملك وهي أن يغلب عليهم وقد وأن استبعدهم وأنه استنقذ الغنيمة فملكها وملك الحماية وقدر عليهم معنى فأسجح أي ارفق ولا تبالغ في المطالبة أي أنك حصلت ما تريد فاستنقذت هذه اللقاح فملتها وأرجعتها فلا تبالغ في المطالبة وقد حمل بعض أهل العلم هذا على رجاء أن يتوبوا حمل بعض أهل العلم هذا القول على رجاء أن يتوبوا وعلى رجاء دخولهم في الإسلام قوله يقرون في قومهم أنهم الآن في ضيافة قومهم وهو من الإقراء أي بمعنى الضيافة يقرون أنهم يضيفون ضيافة وفي قوله إن القوم يقرون أن يضافون يعني أنهم وصلوا إلى غطفان وهم ضيوف عندهم ويساعدونهم فلا فائدة في أن نبعث في إسرهم لأنهم قد لحقوا أصحابهم في كتاب بعض العلماء استدل في هذا القول على إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم وذلك كما في الدلائل للإمام البيهق وغيره أن إنهم لا يعبقون أو في غطفان فجاء رجل من غطفان فقال مروا على فلان الغطفان فنحر لهم جزورا فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله عز وجل بحال قومهم لذلك قال الإسلامة إن القوم يقرون في قومهم وكما قلت هذا قضم الحق في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في دلائل نبوته في السلام عليكم في بعض الروايات أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يردفه خلف ظهره أي ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة النبي صلى الله عليه وسلم مدح سلمة ومدح كذلك أبو قتادة كذلك مجح في هذا الحديث فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا اليوم سلمة قال سلمة ثم اعطاني سهم الراجل والفارس جميعا كان سلمان رضي الله عنه سريعا وكان يسبق الفرس كما وردت في السيره الحلبيه قال ثم خرج يشتد في اثر القوم كالسدره وكان يسبق الفرس جريا في شجره الذهب لبني الحماد وكان بطلا شجاعا راميا يسبق الفرس وله سوابق ومشاهد محمودة ومنها هذا الحديث كما لا يخباكم فإن سلم لوحده استنقذ هذه اللقاح من أربعين رجلا وكان لوحده وكان راجلا لذلك قيل لم يسمع بمثل فعله والله أعلم مما يستفاد من هذا الحديث ما يلي في الحديث جواز العدو الشديد في الغزو الجر السريع في الغزو وكذلك فيه وجوب النذير بالعسكر لانه صرخ سلم رضي الله عنه بكلمة تدل على ذلك والانذار بالصياح العالي وكذلك فيه يجوز للإنسان أن يعرف نفسه إذا كان شجاعا ليرعب خصمه فإن سلمة ماذا كان يقول كان يقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع وكذلك فيه الانتساب إلى الأب أو الجد لقول سلمة أنا ابن الأكوع واليوم أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع ونبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وكذلك فيه جواز الرجل كذلك فيه استحباب الثناء على الشجاعة إذا كان أمن من الافتتام فيه جواز الأخذ بالشدة وكذلك فيه فائدة وهو جواز لقاء الواحد أكثر من المثلين لأن سلم كان لوحده فيه كذلك فضل الرماية وفيه كذلك رد الحقوق إلى أهلها وفيه جواز الانتصار للنفس كما فيه كذلك جواز رد حق الغير بدون ابنه فإن سلم اندفع لأهل أخذ حق النبي صلى الله عليه وسلم ممن غزاهم وذلك من غطفان وفزارة النبي صلى الله عليه وسلم أردف سلم كما في الحديث كما في بعض الأحاديث ولكن لما يذكر في هذا الحديث هذه أنه أردفه خلف خلفه على الناقة ولذلك ولكن سأذكرها من باب الفائدة النبي صلى الله عليه وسلم أردفه وراءه فلما كان بينه وبين مدينة قريب كان في القوم رجل من الأنصار كان لا يسبق هذا الرجل من الأنصار كان سريعا جدا حيث لم يسبقه أحد فجعل ينادي هل من مسابق ألا رجل يسابق إلى المدينة فيقول سلمة وكان النبي صلى الله خلف النبي صلى الله عليه وسلم على الناقه يا رسول الله بدي انت وامي خليني فليسابق الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انشد يعني ادنا له انشاء قال قلت اذهب يقول في بعض الروايات ثم اني ربطت عليه شرفا او شرفين يعني استبقيت نفسي يعني جعل يعدو أمامه ثم يقول عدوت حتى لحقه فلما سبقه قال والله قد سبقتك أو سبقتك والله من لطيف الفائدة أن بعض العلماء ألف في من أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلف ظهره في كتاب لابن منده سماه كتاب في معرفة أرداف النبي صلى الله عليه وسلم الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يردفهم خلف ظهره وفي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر أو غذا أردف كل يوم رجلا من أصحابه صاحب هذا الكتاب ذكر كثيرا من من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم خلف ظهره منهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعثمان وعلي والفضل ابن العباس وكذلك معاد ابن جبل وأبو هريرة وسلمة رضي الله تعالى عنهم وقد عدى 34 رجلا ممن أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم خلف ظهر لي انتهى شرح هذا الحديث يعني ولولا الوقت يعني سبحان الله يعني أخشى إن بدأت في الحديث الذي يليه أن أتجاوز الوقت المسموح ليه ولكن هذا الحديث حديث عظيم يدل على شجاعة هذا الصحابي الجليل الذي للأسف عامة الناس لا يعرفون عنه شيئا لو سألت بعض الناس من هو سلم من أقوى والله بعضهم لا يعرف فلذلك وجب على طلبة العلم وأهل العلم أن يعرفوا هؤلاء الصحابة العظام الذين ابتدحوا النبي صلى الله عليه وسلم والذين كانوا سببا في ظهور الإسلام بل وقاتلوا وكانوا يقاتلون على الموت كما في الدرس السابق سلمة ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت وهذا الحديث مما يعني يصلح المستشهد به على شجاعة صحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن الواحد منهم كان يلقى العشرات هذا سلمة رضي الله تعالى عنه قد لقي أو قاتل أربعين رجلا فارسا وأخذ منهم اللقاح التي كانوا قد أخذوها من النبي صلى الله عليه وسلم بل بعد أن أخذها أراد أن يتابع عليهم حتى يقتلهم أو يأثرهم أو يأخذ ما بأيديهم فلله در هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم والله عز وجل اختارهم على علم ليصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم فهم خير القوم صاحبوا خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم أكتفي بهذا القدر و... سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وتبليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته